يخرج من بين الصلب والترائذ إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما لَهُ من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع